وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُجِيه كَلَّا إِنَّهَا لَضَأَ نَزَعَتَ الْشَّوَاءَ تَدْعُو مَنْ أَدَبَ رَوَتَ وَلَّا وَجَمَعَ فَأُوْعَى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 118. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 119. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 111. والذين هم بشهاداتهم قائمون